فلو الرسالة وعد الامانه ونصح الأمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الثاني الانبياء والمرسلين يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ريو الناس اتقوا واحدة. وخلق منها زوجها. وبث منهما رجالا كثيرا ولسانا. واتقوا الله الذي تساركون به والارحام. ان الله arriba قال سبحانه: فلا نعمة لا غير أيها المسلمون لقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم العباده في الهرج كهجره اليه ومع الحديث الذي يعبد الله عز وجل حق عبادته قولا وفعلا فتنتشر السيئات في المجتمعات نتيجه البعد عن كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وفي وقت انتشار الشبهات بمثابه الهجره الى رسول الله عليه الصلاه والسلام الذي عصمه الله من مضلات الفتن عصمه الله من الجهالات وعصمه الله من الظلم وعصمه الله سبحانه وتعالى من مضلات الفتن فالذي يستمسك بالعباده على علم واخلاص على علم بها واخلاص لله سبحانه واتباع صادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانما هاجر الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وليعلم أن المقصود بالعباده في هذا الحديث ليس الابتعاد عما يدور في المجتمع من قوايا تستحق المعالجه وتستحق الانتصار للمغلوب والردع للظالم بل ان العباده كما يعرفها اهل العلم أنها تشمل بوجه اولي الحضور في وقف الحدث ومعالجة الامور ونشر كلمة الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وان تقول الحق ولو كان مرها والله جل وعلا يقول يا ايها الذين الذين شهداء لله شهداء لله ويوعى ارفقكم او الوالدين والاقارب ايا كان غنيا او فقير فالله بهما فلا تنتجع الهوى ان تعذبوا الحضور هو في الحدث. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر كلمه الحق والانتصار المبروم المظلوم والردع للظالم هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال في الحديث انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله لقد عرفنا اخا المظلوم حجات أيها المسلمون إنه لا يوجد واحد من البشر بعينه يقوم بكل المهمات التي تعني المسلمين وتعني دعوة الإسلام بل إن الإسلام يدعو إلى القيام بالأدوار لأن يقوم كل مسلم بدوره هذا بقوته وذاك بسلطانه وذاك بماله وذاك بخطابه وكلمته وذاك بإعلامه وكلمه وذاك وذاك كل من منصبه وكل من موهبته وكل من مقامه لقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العلم والعدوان وقد يقول قائل ما هي الوسائل التي يعرف بها الظالم من مضروب ويعرف من خلالها صاحب الحق وصاحب الباطل فقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يجيب عن هذه التساؤلات وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يجيب عن هذه التساؤلات فالله قد أحمر في كتابه الكريم أن الإيمان فيه الهداية ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم اي يهديهم الى الصواب والى الحق والى الطريق المستقيم بسبب ايمانهم بسبب عملهم الصالح ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم وقال سبحانه مبشراً من اقتنسكم بهذا السبب والتدفوا بهذا السبب العظيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وهذه اعظم الاسباب عباده الله وحده لا شريك له اشار في هذه الايه بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا يوم ان تتخلى القلوب المؤمنه والعبودات والمرجوات من دون الله وتتحلى بعباده الله وحده لا شريك له يكون النصر ويكون التعييذ وقيام الحق وهزيمة الباطل وقل جاء الحق وقل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان له قائم وقل الحق وما يبذل الباطل وما يعيد فالله سبحانه وتعالى ذكر ان الايمان والعمل الصالح ان العباده له وحده لا شريك له واخلاص العمل له اسباب تتجلى بها الامور وتتضح بها الحقائق ينهزم بها الباطل ينتشر بها الحق ينهزم بها الشر وينتشر بها الخير والمعروف في العباد والبلاد من اعظم الاخبار التعاون والتواطن والتكاتف والتآلف. والاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقد يقول قائل الله عز وجل الاعتصاب بحبله الاعتصاب بشرعه وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ردوه الى كتاب الله الى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تنويلا الى الحق هو الانتصاب والرجوع الى العدل هو الانتصار كذلك يا عباد الله من اعظم الوسائل التي يتجلى بها الحق ويظهر بها الحق محاربه الظلم محاربه الظلم قيام محكمه علميه من اهل العلم يبينون فيها الظالم من مظلوم. يوضحون فيها ظلم الظالم. حتى يتجلى الحق ببيان الظلم والنهي عن الظلم والتحذير من الظلم. التحذير من في انواعه. التحذير Ik wil يمسك المسلم بالحق والصواب ويحضر بالحدث بقوله وفعله ودعوته ومنهجه القائم على العلم والبصيرة والحكمه والمعرفه والعوده الى العلماء الراسخين الذين يستدعون الظروف ويحللون المسائل ويكبرون في ترجيح المصالح وبيان اعظم المصلحتين واهون المفسدتين والجمع بين النصوص وضم الدل... الدلالات الوحي ببعضها الى بعض وذلك اذ الله سبحانه وتعالى العامه المستعجلين في الاحكام وادراك الاحكام والفتاوى فَإِنَّ الَّذِينَ رَافِقُوهُ فَجَرَسُوا الْحَارِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوهُ وَلَوْ رَفُضُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَهْتَمُّونَ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ رَبِّكَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَسَبَقَتْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا بارك الله ويرفع القرآن العظيم وَنَقَعَنِ بما فيه من الْآيَاتِ وَالْذِكِرِ حَكِيمِ أقول قول هذا لَكُنْ تَقْرُ الْرَاحَلِ وَلَكُنْ تَقْرُوهُ وَالْتُقْرُهُ إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْرَبُورُ وَحِيُمُ إِنَّ الحمد لله إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله من الله وحده لا شريك وأن نبينا محمد عبد الله ورسوله ظلنا البنام المبين وعبد الله حق عبادته حتى أتىه رفيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ما الله عباد الله أيها المسلمون إن الواجب يختلف من شخص إلى آخر والمسؤولية تختلف من شخص إلى آخر فالمسؤولية على عاتق العلماء غير من المسؤوليه المسؤولية على عاتق الحكام والولاة والزعماء والذين قد جعلوا انفسهم مستمسكين بزمام المبادره وبدفعه السفينه والواجب كذلك على اهل الثراء والمال والتجاره والواجب على اهل الاعلام كل ما عليه واجب وكل عليه مسؤوليه قد في جوارح وقد تختلف في جزئيات والكل مسؤول عن حراسه هذا الدين والانتصار للاسلام وقول الحق ومحاربه الغرب ونشر العدل فقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قيل عن افضل الجهاد فقال افضل الجهاد كلمه الحق عند سلطان جائر وفي هذه الايام وجدت مثالب كثيره تجعل من السهل ابلاغ كلمه الحق وانصارها الى سمع بل فكلمه الحق اصبح من السهل ايثارها ونشرها في عقر الاعلام المنفتح المكتوب والمرئي والمسموع طيب على المسلم ان يبعد المعروف انها منك في حدود استطاعته ولكن لا تطيع عباد الله قبر كل شيء من العلم والبصيرة والتثبت وكلمة الحق التي تأخذ من شرع الله عز وجل فمن لم يحسن ذلك فعليه أن يستمع إلى كلام اهل العلم والبصيرة وينطفق من خلالهم للحق بماله أو بكلمته أو بأي مشاركه مناطق به او يستطيعها فقد جاء القرآن قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وليس المقصود ما يكسر وين المقصود ما تمتلئ به طاقاتكم فالاستطاعه هنا معناه ما تمتلئ به طاقاتكم وما بعد هذه الاستطاعه لا شيء شيء لا يطاق طاعة. فان تبتقي الله عز وجل في حدود ما تستطيع. اي ان تبلع استطاعتك. ويبقى عباد الله. ايوم كان المسلم حتى بالدعاء لاخواري المسلمين. فاقدوا تقدير ان يجلو المسلم لاخواري المسلمين. الذين وقعت في دياره مغلات الفتن. فافزعت النساء والصبيان أفزعت الامنين واكركت الناس فلينبغي اليوم حتى بالدعاء وبعض الناس اكتفى بمجرد ان يستمع الاخبار فحسب لو ربما يكون ذلك على حساب تضييع عبادته قد تضيع عليه الصلوات وتضيع عليه كثير من عبادات في سبيل انه يكتفي بسماع الاخبار وقد ذم الله جل وعلا هذا النوع في كتابه الكريم واعتبرهم بالله من المنافقين عياذا بالله والنفاق فقال سبحانه ودوا لو انهم بادون بالاعراض يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا بانه ابتعدوا في مكان نائم ليكتفوا فقط بالاخبار وماذا يدور من اخبار على حساب ترك دينهم وترك عقيدتهم وترك عباداتهم لله اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هله المقتدين واصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين اللهم ااتنا نبوسنا اقواها وزكها فيها ان خير من, من ذكرها انت وليها ولها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم املأ قلوبنا بالايمان اللهم امنح قلوبنا وجوارحنا بالايمان اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فجعلت لهم الحسنى في الدارين اللهم قوه ايماننا وارزق الثبات والاستكامه على طاعتك يا رب العالمين اللهم إنا نسالك ان تجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين يا كريم إليك بمحبتين اللهم تقبل توبتنا واغفر ذنوبنا واجبر دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واصلح قيمة حضورنا يا رب العالمين اللهم انك أنت الله لا اله الا انت انت الغني وهو الفقير انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الكافرين واجعل ما انزلته لنا خيرا وبركه ومتاع الى حين اللهم اخف رحمة ورحمتك الله شكيع عذاب ولا اهل ولا ورق اللهم إن انا نعوذ بك من الزلازل ومظلات الفتن اللهم اننا نعوذ بك من الزلازل ومظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا من كل خوف وكنا من كل شر وكنا من كل ضر واجعلنا من عبادك المؤمنين الآمنين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الآمنين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الآمنين عباد الله إن الله يأمر بالعادل والإحسان وإيتائيذ القربة ويدمع على الإنشار والمنكر والبغي يعدكم ونعمكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكرواه على نعمه يذكركم ولذكر الله يذكرون والله يعلم ما تصنعون